وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغان والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون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 118. ويبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 119. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليتا تلبسونها وترفلك مواخر فيه وترفلك مواخر فيه ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون